إن الله أصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عبار على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت وآت عبار ربي Amen. Tõepõhimõtteliselt on see Shabbat